بالدرداء فزار سلمان أبو الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال قل فإني صائم فقال ما أنا بآكل حتى فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري والسنبي وصححه وعنهم هاني أن رسول الله. لا إيش الباب؟ باب في أن صون التطوع التطور لا يلزم الشرور أو لا يلزم الشرور. شروع شروع نعم شروع فيه. وعن مهاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم نولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع, الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه أحمد والتنمذي وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا تناولها لتشرب فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سورك فقال يعني إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان تطوعاً فإن شيء فقضي وإن شيء فلا تقضي رواه أحمد وأبو داود بمعناه وعن عائشة قالت أهدي لحصة طعام وقلنا وكنا فائمتين فأخطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأخطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوماً لا عليكما صوما مكانه يوما لا عليكم لا عليكم صوما مكانه يوما آخر رواه أبو داود وهذا أمر نذب بدليل قوله لا عليكما الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصوم أنواع صوم فرض لأصل الشرع وهو شهر رمضان وصوم يلزم الإنسان إما أن يلزم الإنسان به نفسه أو يكون سببا في لجومه شرعا فالذي يلزم الإنسان به نفسه كالنذور فأن ينذر صوما فيلزم نفسه فيكون واجبا واجبا بإلزام نفسه له به وصوم يلزمه أيضا بأطل الشر، لا لأنه مفروض وإنما لأنه كفار كصيام كفارة القتل الخطأ وكسرت الجماعة في نهاية رمضان، وكسرت الغيارة، وكسرت اليمين. هذه وارد بنفس القرآن. جاءت الإنسان بأسبابها، فيجب عليه الصوم. وما أدى ذلك؟ آه نعم، وصوم كطا، وصوم قضاء، صوم قضاء ثائِث. كل هذه من الواجبات وما أدى ذلك فهو تطوع، وفرض بين الصائم المتطوع والصائم لفرضه والصائم لواجب عليه لحكم الشرف، فض بين هذا وبين هذا من أوجه. الوجه الأول أن المفروض والواجب يلزم فيه تبييت النية من الليل ثانيا إذا شرع فيه صاحبه ليس له الخيار بل يجب عليه المغي وإكمال ما شرع فيه من الصيام إلا ما كان من ضروعة شرعية وعذر شرعي فهذا يستثنى كالسفر والمرض وانحو ذلك و كذلك أيضا الصوم صوم التطوع لا يشترط فيه تبييت النية إنما إذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر فبدى له أن يكون صائما أو بدى له أن يأكل فهو بالخيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنير نفسه له أن ينشئ الصوم وينوي من الوقت الذي عزم على الصيام وله أن يفطر ولا حرج وبعد أن يعزم على الصيام إن بدأ له في أي وقت من أوقات النهار أن يفطر فلا حرج لأنه أمير نفسه والذي يظهر أن الأجر يكتب له من الوقت الذي ينوي فيه الصيام فإن نواه منفص النهار كتب له أجر بقية النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ثم من حيث فضاء اليوم الذي أثره المتطوع انطباه فالطباء مستحب وليس واجبا ويحرص عليه الإنسان لينال الأجر لأنه تسبب في إبطال شيء تطوع به عليه أجر كبير وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في شبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين قريبا وفي أجر كبير إذا قباه فإنه ينال الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم وليس القباء واجبا وإنما هو مستحب هذا فيما يتعلق بالصوم سُمِّ الفرض ولا الواجب لا بد من تبييت النية في الليل وإلا فلا يصح. نعم. صلاة سلمان صلاة أم الدرداء متقدِّلة. نعم. سلمان كان فقيها وأبو الدرداء كان مجتشدا في العبادة. لا يريد أن يفوته وقت من الأوقات لا يتقرب فيه إلى الله عز وجل عمل فكان كثير الصيام وكثير القيام ومن كان هذه حاله فإنه بد أن يحصل عليه نقص في حق أهله وفي حق نفسه وفي حق ضيفه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الحقوق إلى ذويها أن يعطى كل ذي حق من حقه فلما دخل سلمان على أبي الدرداء على أبي الدرداء على أبي الدرداء الدرد فوجده صائما وهو مفتر فقدم له الضيافة وقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل وهذه تربية إسلامية فأكل عوائه أكل ولما جاء الليل أراد أبو الضغة كعادته أن يقوم الليل فقال له نم حتى تأخذ العين حقها أنام حتى جاء الثلوث الأخير فقال له كن ثم ذكر له الحديث إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولجوهك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه وهو معجو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما أكبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان ورأى أمة الدرداء زوجة بالدرداء متبذلة يعني غير متزينة وفك الثياب والحال ويمهر هذا والله عالم قبل نزول الحجاب ف. أخبرته بالوضع. قال له إن أخاك أبو الدرداء ليس له أرب في الدنيا. رجل قطع للآخرة. فصار يعني زيارته زيارت سلمان الفارس لابو الدرداء فيها الخير الكبير. ودين الإسلام دين اعتزال ودين وسط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا اتوا من الأعمال ما تطيقون يعني في طاقة النفس لا يوجد أن يشق على نفسه مشقه تفوت حق النفس حب العين وحق الزوجة وحق اللب لو الحبوب والإنسان البشري ضعيف فلا بد من الاعتدال بإعطاء كل ذي حق حقه وفي المقدمة النفس يعطيها من الراحة ما يكون سببا في قوتها على أداء الفرائض والواجبات ولا يرهق نفسه في المستحبات حتى ينتج عن ذلك تبصير في الواجبات وفي الفرائب فيأذب هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا يعني لا يبطع الله عز وجل ثوابه عن الآملين حتى ينتطع الإنسان عن العمل وقال عليه الصلاة والسلام أحب الأمل إلى الله أدومه وإن قل المهم الدوام وإن قل الأمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت آئشة عن عمله قالت كان ديما أي كان يداوم عليه وهو تشريع وإعطاء ذوي الحقوق فقوقهم هذا هو الشرع فلا يجوز المبالغة والغلو فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإن كان في صالح الأعمال نهى عن صيام الدهر ونهى عن قيام الليل كاملا ونهى عن التبتل والتبشف كما في خبر الثلاثة ثلاث النهر الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يشعلون عن عبادته فأخبروا فكأنهم تقاللوها قالوا قليلة وأين نحن من رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أني أصوم ولا أفصل وقال الآخر أقوم الليل ولا أرقد وقال الآخر لا أتزوج النساء وفي رواية لا أكل اللحم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم حفظ الناس وقال ما بال رجال أو ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما أني أصوم وأفقل وأصلي وأرقل وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني هذه السنة باعتدال وما خالفها صيام الذهر صيام الليل كاملا ما يتحمله الإنسان أبدا لكن يصلي وينام بقدر طاقته ويصوم ويفطر بقدر طاقته ويصوم لا يتبتل فالتبتل ليس مشروعا في هذه الأمة لا رهبانية في الإسلام هذا هو الواجب وهو دليل على سماحة هذا الدين ويسره على الأمة ليس فيه عنت ولا مشقة نعم. فنقول الله يجمع بين هذا وبين صلى الله عليه وسلم يجمع بقوله قوله يفسر في عدم معنى أنه لا يصلي الليل كله. ولكن يصلي كثيرا من الليل ومن ليلة إلا قليلا كما في سورة المزمل. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسره قوله لكني أصلي وأنام وأصوم وأفتر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يفسر ونهى عن صيام الدهر ونهى عن يقوم الليل إنسان كاملا لما عليه من الحقوق الواجبة لنفسه ولعينه ولزوجته ولويفه ونحو ذلك وهذا الذي ذكر عنه العلماء أن من السلف من يصلي صلاة الصف بوضوء العشاء لا يدل على أنه طيلة حياته يفعل ذلك ولكن قد يصلي بعض الليالي ينشط فلا يجد حاجة إلى النوم ولا يكون دائما أبدا هو بهذا الحال وعلى كل حال إذا جاء النصوص ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى فعل بعض السلف فالأخذ بالمصروف واعتذر لمن خالف. نعم. باب مجاز استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدم من أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصوم. رواه الجماعة وعن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر رواه ابن ماجه ويخمل هذا على التقدم بأكثر من يومين وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سر هذا الشهر شيئا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت, فإذا أفطرت رمضان فصوم يومين مكانه متفق عليه وفي رواية لهم من سرر شعبان ويخمر هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره صحيح. الله يلتحريم أن صوم يوم الشك وأن تقدم رمضان بيوم أو يومين على على الشبيل الاختيار. ليش من السنة الاختيار؟ لحديث صوم لرؤيته وأفضل لرؤيته. أي صوم لرؤية رمضان وأفضل لرؤية شوال. هذا هو الواجب ولا يجوصيان يوم الشك ولا أن يتقدم الإنسان رمضان بيوم ولا يومين من أجل الاحتياط ولا يستثن من ذلك إلا من كان له صوم يصوم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام فصادف آخر شعبان فقامها لا حرج أو عليه قضاء من رمضان الماضي لا حرج أن يقضي في آخر شعبان أو نذر نذرا بأن يصوم يوما من شعبان وما بقى يماءه إلا يوم الشت لا حرج عليه أن يصوم وهذه الصور التي تحملها إلا رجل كان له صوم يصومه يدخل في الاستثناء المبصود أن الصوم على سبيل الاختياب خشية أن يكون هذا اليوم من رمضان أو لا يكون من رمضان هذا يوم الشك الحديث صريح في أنه لا يصام إلا برؤية بشهادة عدل أو إن يرى يرأ بأكمل شعبان ثلاثين صام الناس بشرط أن تكبث لديهم رؤية شهر شعبان فأكملوه ثلاثين وجب عليهم أن يصوموا ولو لم يروا لأنه طبعا هلال لأن الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما بل هو ثلاثون يوماً أو تسعة وعشرون يوماً فقط ولا يزيد وقد يحول بين الرؤيا وبين الناس غيم أو سحاب فيكمل عدة شعبان ثلاثين نعم شيف غو في آخر يوم شعبان لأن عليه دواء يضغي؟ نعم يضغي لا حرج بنية القضاء باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وفي يصد لأحمد والبخاري لا صوم في يومين ولمسلم لا يصح الصيام في يومين وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسفنا الحدثان أيام التشريح فنادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منا أيام أكل وشرب رواه أحمد ومسلم وعن سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن ننادي أيام منا إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها يعني أيام التشريح رواه أحمد وعن أنت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة يوم الفطر ويوم النحط ثلاثة أيام التشريق رواه الدار وعن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري ولو عنهما أنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرات إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها نعم هذه الأيام الخمسة النهي فيها عن الصوم نهي تحريم لا يجوز لأحد أن يتقوّع بالصوم في يومي العيد فهي رفصة وإكرام من الله تبارك وتعالى للمسلمين والمسلمات يوم عيد الفطر ويوم عيد الأمحى وأيام التشريق كذلك أيام أكل وشرب والذكر لله تقوي على الذكر وفيها رمي الجمار وفيها أعمال فلا يجوز صيام هذه الخمس الأيام ولا يستثن من ذلك من أيام التشريك لا يستثنى إلا من عليه صوم التمتع لأن المتمتع الذي تمتع بالعمرة إلى الحج عليه الهدي فقد يكون فقيرا فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فإذا لم يستطع أن يصوم في الأيام التي قبل يوم عرفة كعشر ذي سجن بدايته أو قبل ذلك لعدر رخص له أن يصوم أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولم يرخص لأحد غير من هذا شأن فإذا رجع إلى بلده أو مكان عمله فمسابعة أيام سواء متتابعة أو متفرقة لا حرج دلعنا. دلعنا. دلعنا. دلعنا. على الله في باب المني يصيب التوب قال أخبرنا عيسى بن حماد، قال قدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن سخيد بن فيث عن معاوية بن حديد عن معاوية بن أبي سفيان أنه سال أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في التوب الذي كان يجامع فيه قالت نعم إذا لم ير فيه أذى والحديث صحيح باب غفر المني من الثوب قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنباءنا عبد الله عن عمر بن ميمون الجزالي عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت من أغفر الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الضلاة وإن بقع الماء في ثوبه والحجر صحيح باب غفر المني من الثوب قال أخبرنا كتيبة قال حدثنا حماد عن أبي هاشم عن أبي مجلد عن الحارث بن نوفل عن عائشة قالت كنت أفرط الجنابة وقالت مرة أخرى المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثناظه صحيح قال أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا به قال حدثنا شعبة قال, قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن من بن الحارف أن عائشة قالت لقد رأيتني، لقد رأيتني وما أزيد على أن أفرق له من فض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. قال أخبرنا حسين بن مغيب. قال أنبانا سفيان عن صور عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت كنت أفرقه من فض النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. قال أخبرنا شعيب بن يوسف أن يحب بن سعيد عيل أمش. عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبته صحيح قال أخبرنا كتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفرق الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحج صحيح قال أهضرنا محمد بن كامر المرزي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبته عنه والحديث صحيح هذه الأحاديث كلها في بيان مسألة واحدة وهي هل المني طاهر أم نجس؟ هذا خلاصة كلام العلماء على هذه الأحاديث والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن المني طاهر وليس نجيسا لأن أم المؤمنين عائش رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع في الثوب ويصلي فيه وأنها كانت تفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا ويصلي فيه وتغسله إذا كان رقبا للمعافة لا للنجاسة وعلى هذا فمن صلى وفي ثوبه مني فصلاته صحيحة ولا حرج عليه أبداً بخلاف من يقول إنه نجس ويجب قصله بل النجس غيره الذي يخرج من مخرج البول البول والمدي وهو الماء الرقيق الذي ينزل عند مباشرة الرجل أهله والودي وهو ماء سخين ويجب يخرج عجب البول لضعف أو نحو ذلك هذه الثلاثة كلها مجسة البول والمدي والودي نجسة إذا توجب الاستنجاء ولا توجب الاغتسال توجب الاستنجاء وإذا وقع في الثوب شيء منها أو في البدن وجب أيضاً قصه حتى يمك. والله بعد الاستنجاء وضو ولا شك بعد كل استنجاء وضو باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام قال أخبرنا كتيبة عمالك عن, عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم كيث من تمحصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم كيث من تمحصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على, فبال على ثوبه فدعا بماء فنظفه ولم يغسل والحجد صحيح قال أفضلنا كتيبة عمالك عن, عن هشاء بن عن أبي عن عائشة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبيه فبال عليه فدعا بما فأتبعه إياه والحجر صحيح باب بول الجارية قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام والحجر صحيح هذه الأحاديث في بيان نشأة واحدة وهي بول الطفل الذي لم يذق غير اللبن هل يجب غسله أم يكفي النظف؟ فبين الحديث الأخير. بأنه فرق بين الأنثى والذكر، فالأنثى التي لم تذق غير اللبن يغسل من بولها، كما في الحديث يغسل من بول الجارية، والغلام الذي لم يذق غير اللبن يرش يعني يأخذ كأس من ماء على مكانه بدون غش. وسلمت العلماء الحكمة في ذلك والواجب العمل بالنص سواء ظهرت حكمته او لم تظهر. واجب العمل والتنفيذ والتقييم. فقال بعضهم لأن الناس مولعون بحمل الذكور في الدخول والخروج والمجالس. مولعون بحمل الذكر فخفف فخفف الحكم في بوله بالرش بخلاف الجارية حمل الأنت فما جرت العادة بحملها في المناسبات والخروج للمتنزهات ما جرت العادة بذلك فكان في بولها الغسل. قال بعضهم هذا التفريق وهذا كانت العرب أشد من ذلك. كانت بعض بدائ العرب يذلون البنت، يذلونها حيةً خشية العار، وهم في أعظم العار عبادة غير الله تبارك وتعالى. أكد تحكيم العقول والأنفة الحمية ان عندما تكون بمعزل عن الشر كلها ضلال وفي الحديث بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه صغارا وخبارا فكان يؤتى إليه بالطفل فيجلسه في حجره فيحنكه يعني ينضغ حباً لا تمر ثم يضعها في فيه هذا يسمى تحنيك فإذا بال عليه لا يكتره ولا يأمر بحمله إنما الأمر سهل يرش على المكان وهو في فجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضغ الحاجة وهذا أمر فشري تأسيب النبي صلى الله عليه وسلم في حسن أخلاقه وحسن تعامله ينبغي للمسلمين أن يقتدوا به في ذلك في ملاطفة السار وتحمل ما يصيب منهم من أذى. اكل الطعام إذا أكل الطعام صار صار بوله بول رجل هذا ورد في الحديث ما لم يدوب ما لم يدوب الطعام. إذا أكل الطعام صار كغيره من بني آدم أقول بني آدم نجس ولا شيء، بكرا وأنتا نعم تحنيك الصغر بالكمل هل هو حفظ من الله والله هذا محمد منهم من هم يرى الخصوصية تحنيك تحنيك بال. منهم من يرى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يرى أنه مشروع والله علم القول الأخير أرجح لأن العلماء ورثت الأنبياء ولأنهم من أهل الفضل ولأن دعائهم مستجاب العالم الذي هو عالم بشرع الله وعامل بشرع الله يتج الله يخش الله في السر وفي العلن لا شك أنه يعتبر أفضل أفضل مجتمعه عقلا ونقلا أما نقلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء ولكم عند الله مقام رفيع الله يصلي عليهم وملائكة تصلي عليهم وتمسحهم بأجنحتهم فبائل للعالم غالب العلم على العموم العامل بعلمه لهذا قال العلماء رحمهم الله العلماء اثناء عالم بالله وعالم بأمره ومعناه معناه عامل عالم عامل والصنف الثاني عالم بالله غير عالم بأمره عالم بالله غير عالم بأمره وهو الذي عنده عبادة وإخلاص ولكنه ليس من أهل العلم والصنف الثالث عالم بأمر الله غير عالمين بالله وهذا هو الذي لا يعمل بعلمه فأجكاهم العالم بالله والعالم بأمره عالم بالله والعالم بأمر الله أي أعطاه الله حظا من العلم وأمل به ودع إليه ومشره في الثقة مخلصا مصيبا في ذلك ذلك شيء يتعلق به ألف الله. وَالْمُتَّقُونَ الله عليه. هذه أسئلة من فرنسا. يقول السائل هل يجوز ابتداء الكفار بتحياتهم؟ هل يجوز؟ ابتداء لا لا يبدأ الكافر بالسلام. لا يبدأ الكافر بالسلام. فإذا سلم. فيقالوا وعليكم وإذا سلم عليه المسلم يقول السلام على من السبع الهدى فلا يبدؤوا بالتحية ولا تجوز محبتهم ومودتهم أبدا مهما أحسنوا مهما أحسنوا وقدموا من الإحسان للمسلم لا يجوز له أن يداخل قلبه محبة هؤلاء الكافرين أبدا ولا يلزم من دوغهم الاعتداء عليهم لا على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على دمائهم لا يجوز إلا في حكم الجهاد إذا فتحت المعركة بين المسلمين والكافرين فلا حرمة لكافر لا في أرضه بل تشبع نساءهم ولا في ماله كذلك تؤخذ أموالهم ولا في دمه فيقتل لأنه يصد عن سبيل الله وأبى من التكريم فأهانه الله بسيوف وسلاح أولياء الله وهناك أشياء أيضا قلد فيها المسلمون المساكنون للكفار من حيث التحية وهي رفع الأيد على الرؤوس أو الإشارات والاكتفى بالإشارة ونحو ذلك هذا أيضا لا يجوز استعماله لا بين المسلمين ولا مع الكافرين فالمسلم واقف مع اسلامي ولا استعمال كلمة أخرى بديل السلام بالنسبة للمسلمين السلام هو التحية إذا لقيته فسلم عليه فالاكتفى بالإشارة أو بصباح الخير ومساء الخير وما شاكل ذلك هذا لا يجوز أقول السائل أخبر الله تعالى في القرآن أن أشد الناس عذابا المنافقون نفاقا أكبر والمشركون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فكيف التوفيق بين النصين لا تعارض بين النصين فهذا أشد الناس عذابا المنافقون لأن الله قال إن المنافقين في الدرك الأشفل من النار وفوضهم الكفر وبيان الله عز وجل اشتراك المشركين مع المنافقين مع مع اليهود والنصارى لتجدنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اليهود والذين أتركوا غير النقام صنفين الكفار أشد الناس عذابهم وعذابهم من جنس من جنس معاطيهم فلا منافات هؤلاء لهم عذاب مقدر عند الله عز وجل شديد والمسورون لهم عذاب مقدر عند الله تبارك وتعالى لأن المصور قد يكون من المسلمين وقد يكون من الكافرين فإذا كان من الكافرين فما بعد الكفر ذنب؟ الذنب الأكبر الكفر ولكنه ينال جزاء كل معصية اجترفها يجاز عليها وأما المسلمون فإنهم كذلك يؤذبون كما ورد في الأحاديث بالتصوير لكل مصور يجعل لكل مصور يوم القيامة نفس يؤذب بها ويقال لهم أحيوا ما خلتم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وهذا من الخزي فهو كبير من الكبائر إلا أنه لا يوجد الخلود في النار إلا لمن استحله وقال إنه حلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمه وأما الخلاف بين العلماء في تصوير الفتوراثي المعروف في هذا الزمن وبين النحت الصور المجسمة هذا خلاف لا شك منهم من يرى بأن الفوتوغرافي إنما هو الفقاط لظل بخلاف التصوير بالنحت وب تصوير الصور المجسمة بريشة القلم كذلك وعلى كل حال فرأيت الشيخ عبد العزيز بنبال في كتاب له حكم التصوير يرى العموم وأن التصوير بجميع أشكاله حرام وأن الوعيد ينصب على ذلك وأنه لا يجوز من التصوير إلا ما دعت إليه الحاجة الضرورية فيعتبر استثناء من الحكم ما دعت إليه الحاجة الضرورية كما هو الشأن في هذا الزمن لو لم توجد الصور في الهواية لا اختلط الناس بعضهم ببعض وقد كثرت الخيانات فيدخل البلد المفسد الذي يميز بين هذا الشعب مثلا أبناء هذا الشعب وأبناء الشعب الثاني الذي يميز هو الصورة وهذا هل نعرف أن الحفيظة الأول ما بدأت في هذه البلاد ما كان الجهات المختصة تطوب الصورة ما كان فطلب الصورة فتم نحي الحفيفة الهوية بدون تصوير فوقع فيها البيع والشراء يستخدمها الإنسان بقدر حاجته ثم يبيعها من الآخر ذات ما في الأمر يلقنه الاسم فانتبهت الجهات المسؤولة لهذا فطلبت التصوير فصار حسما لمادة التحايل والثلاع فلم يقول فيه علماء سعودي شيء، ولكن تيده بالحاجة. ما دعت إليه الحاجة يعمل، وما لم تدع إلى الحاجة لا يتوسع الإنسان فيه. صور الذكرى وصور كذا وكذا لا يتوسع الناس فيه إلا بقدر الحاجة. الوسيلة التعليمية الشيخ، التعليمية. وسائل تعليمه لا يحتاج لا يحتاج إليه فيها لا يحتاج إليه فيها لأن الأجمل التي نبت فيها الصغار وفيها الكبار وفيها الذكر والأنثى ويتعلم الصغير لا يحتاج إلى تفصيل فهذه ما ليست من الضرورة. يقول السائل توجد ما كانت حامل في شهر رمضان وإنما الذي نريد حتى يعرف الفرد. أن المصورين من المسلمين ليس عذابهم كعذاب القصر لا عذاب يخصهم وهو شديد ولكنه لا يحكم بكفرهم بل هم من أهل المعاصي فإذا كانوا من أهل التوحيد والصلاة فهم تحت المشيئة لله أن يعذبهم بقدر ما جنوا ومعالهم إلى الجنة بدون شك لأحاديث صريحة منها حديث الشفاعة أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان أو مثقال حبة خردل من إيمان ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله كل هذه أحاديث الوعد لابد من الجمع بينها وبين أحاديث الوعيد فمن كان من أهل التوحيد ومن أهل الكبائر فهو تحت المشيئة لا يخلد في النار وإنما الذين يخلدون في النار هم المشركون والكفار الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام هؤلاء خالدون مخلدون في النار لا يموسون فيها ولا يحيون كما أصبر الله عز وجل لا يرضع عليهم فهي موتوا لا يكفف عنهم من عذابها. تقول صلى الله عليه كانت حامل في شهر رمضان وتعبت في شهر رمضان ودخلت المستشفى وبقيت فيه ثلاثة أيام وقال لها الصديق لا تصومي رمضان خوفا على الجنين وفعلا أصبت أسر من ثمانية وعشرين يوما وبعد رمضان لم تستطع الصيام لأنها ترضع وصامت ستة وصامت فقط ستة أيام. وبعدها أتى رمضان الآخر فصامتوا إلا أيام الحيض وعليها من رمضان السابق الكثير فماذا عليها تحسب الأيام التي لم تضيها من الشهر من العام الفائت وتضيها بحسب استقاعتها حتى تكملها وتطعم مع كل يوم مسكينا من المسلمين قدر كيلو نصف من الأرز أو البر أو التمر ويكفي وإذا دخل عليها رمضان ولم تكمل تصوم رمضان وتؤجل باقي لبعد رمضان وتدري وتطعم يقول ولا يجوز التساهل لا يجوز التساهل في القضاء يقول السائل رجل في جاهلية ثلاث أشياء من مجموعة من الناس والآن بعد رجل في جاهليته سرق أشياء من مجموعة من الناس والآن بعد توبته يريد رد المظالم إلى أهلها ولكن المشكلة أنه لا يريد أن يعرف الناس أنه كان سارقا وقد كسب عدة مرات بعض الأشخاص يريدوا رقم الحساب ليرد عليه ما أخذه منهم ولكنهم لا يردون عليه ماذا عليه وكيف يودها عليه أن يغضب الأموال التي أخذها على الناس وهذا إن شاء الله من العلامات توفيق الله له وعليه أن يتصل وأن يكتب رسائل يضطع الشيك باسم الواحد أو يسافر له في بلده ولو لم يكن له أخذت عليك المال يقدم ويقول له هذا حد لك عندي وينصرف أما الشكوش فلا يجوز أو يعطي الناس يتصدق بها لا ما دام يعرف أهلها فإذا لم يعرف أهلها ولا أماكنهم ولا ورثتهم فله أن يتصدق بها على في من أخذ عليه الأموال حتى يتخلص منها فإن كان الذي أخذ عليهم الأموال كسارا وأنتجه في سبيل الله لا يحسب لا يكسب لهم أجر ولكن تخلف الرجل من أموال الناس التي لا يجوز أخذها ولو كانوا كفارا. يقول السائل من مصود بالرش أتتظهر من بول الغلام كيفيته كيفية الرش أهل كفن من ماء يأكلوا كفن من ماء. ثم ينضح بها على الثوب يرش بها على الثوب رشا بدون نقاش الودلك يكفي الآن الشيخ المسمين البزوز هذا <تصفيق> الآن البزوز الآن يكفي هذا بدون الرش نعم يقول مضام يقول السؤال هل يجوز ممارسة الرياضي... الرياضات التي فيها ضرب الوجه مثل الملاكمة وغيرها لا يجوز أصل هذه اللعبة هذه اللعبة لا تجوز سواء انظر بالوجه أو غيره بأن أذية الناس لا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لا بد من القصاص حتى اللقمة حتى اللقمة يلطبها الإنسان آخر ولو كان كافرا بدون حد لا بد من القصاص منها. فاللعبة من أفلها لعبة فاشدة غربية ذات رتباء. نعم. مصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان. مصارعة. وليست مباربة كما يفعل هؤلاء حتى يضرب الملاكم الآخر حتى يغمى عليه حتى يعني. يكسر بعض اظامه ويهريق دمه هذه لا تجوز مصارعا نظيفة ما يترتب عليها لا سفق دم ولا يترتب عليها كسر اظامه ولا يقول سؤال حول بعض الكتب كتاب الزواج في ضوء الكتاب والسنة وكتاب الربا واثره في المجتمع الانساني لعمر الاشقر يقول السائل هل ينصح الشيخ بقراءتها يقرؤونها وإذا أشكل عليهم شيء يسألون يقرؤونها في الكتابين وإذا حفل إشكال أو توقفوا عند بعض المسائل فعليهم أن يسألوا أهل العلم كان يسهد المؤلف هذا عمر الأشكل عمر الأشكل عمر الأهد به أيام الطلب كنا جملة في كلية الشريعة وبعد ذلك لا أعرف عنه شيئا السؤال الأخير هل يجوز للمرأة لفتالبنطرون تحت الجلباب اللباس إما أن يكون من خصائص الرجال أو من خصائص النساء أو يكون مشتركا فما كان من خصائص الرجال لا يجوز للمرأة أن تلبسه. وما كان من خصائف النساء لا يجوز للرجال أن يلبسوه وما كان مشتركا بين الرجل والمرأة جاهز للجميع لبسه